لكن عشان تنزل تقول لي أنا أنا خرجة مع بويا وأنت أنت علينا عمل حاجة هي مش خرجة وعملها كده هو بيقول لي أنا ما طهارش عشان توقف. أنا لو كنت ترطته تقولي أنا ترطت. لا بيقول لي أنت جت لي. أنا ده ده ده ده ده أنا ذاك الشارين. أنا أحلى الموضوع مع محمد لو أميرة غلطتني في حرف يقولون تو عايزين. أنا دخلت أول ما دخلت سلام عليكم. عليكم السلام. يا أميرة الأكل جابت الأكل وجابت الواحد يعني جبت لي معلاة واحد بعضك قلته مشوش كلام تضغطش عليه خرجت ما أعرفش عملت إيه في السلم منبر. دخلت وقفرت وقفرت هي دخلت افرض قلت الاطفال اتس و دخلت دخلت خربتهم بتقني فين اكلها هنا بنقول لك خدي بعدك قومي خشي في اوضه النوم قالت لي لا افرض الاطفال في قالت لي لا ماشي ولعت... عمر جيب لي كبده حمكه الجايه مطلع النوم والكبده معمولة جاهزه عمل حق فوق انا دخلت عليها يا هتكلم ما قوم ظبطت انا وهي خدت نص لطيف وهي دخلتنا. المهم لا ايه نص دخل ما بغض على لا خليكي لا بعد مش لازم انت كل حالة <تصفيق> في بره فاديني ده مره واحده واحدة قول لي يا بنتي مش تتنحنحي او تقولي حاجه نطرع. انا طرعت على انا عملت على بس انت كنت مشغول بموبايل انا قايل لك يا محمود يا طب في حاجة اصلي لأ طب خلاص ماشي خش شوية وليت حضرت بترن بترن وبتلاقيني اخد رد على امك عشان ايه انا مش عارف طلعتي رد ام ماما بتقول لك كيف بقول لها يا اللي مش بالطلاق حصل بينك وبين يا بنتي أنت يوم مثل الحد كنت عند والدتك يوم الأربعة ديام البيت ما فيش فيها حالة ما تيجي الساعة ديت ما تيجي اليوم ده تبايتي طوالي ساعة وترويش هيكتك ويوم الخميس انت كاي كده راح عام داهرك عشان تشوفه الراحة قالت لأ إنه أنا هروح براختي دية أنت ما تستحقش غالي في وشك